114. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا فما يكذبك بعد بالدين 116. أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله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 كلا إن الإنسان ليطغى يغ أرأه استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عمدًا إذا صلى أرأيت إن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 نصية نصية كاذبة خاطئة فلندع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب